فانسلخ منها نعوذ بالله من ذلك وان من احط الاخلاق واخسها واخبثها وارذلها عافانا الله واياكم وسائر اخواننا المسلمين خلق النميمه فان هذا الخلق خلق خبيث جدا وهو من اخبث الاخلاق ومن اخطرها ومن اشدها ضررا على المجتمع وذلك لما لها من شديد الاثر القبيح بين الناس فإن النميمة يا عباد الله إنما أتذاكر معكم مذاكرة وأنتم أعلم بهذا ولله الحمد فإن النميمة يا عباد الله تقطع الأواصر وتوغر الصدور وتفسد الصالح بين الأقارب والإخوان والجيران والأحبة وتورث البغض والكراهية والتقاطع والتدابر والتباغض والتنافر والإعراض والتهاجر بل وربما أدت إلى التنامح التقاتل والتناحر وهي من كبائر الذنوب ومن عظائم الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بحال النمام ومآله عند الله جل وعلا بل وبحاله في البرزخ ولا يخفى علينا جميعا حديث صاحبي القبرين اللذين مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ جريدة يعني من عسل النخل فشقها نصفين وكانت خضراء فغرزها على هذين القبرين على كل واحد منهما النصف وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس قال عنهما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس فأخبرنا بحاله في حال قبره في حال برزخه قبل أن يبعث وهذا النص كافٍ لنا الإرتداع عن هذا الخلق الخبيث، فإن فيه إفساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، كما في الحديث الصحيح، والحالقة هي التي تحلق الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر. لكن تحلق الدين فهذا الخلق الدنيء مع دناءته هو خطير وفتكه كبير وضرره كثير وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة سنة يعمل الساحر لا يفسد ما يفسده النمام في ساعة فالواجب علينا معشر الأحبة أن ننصح لأنفسنا من هذا وأن نستمع إلى النمام هذا هو العلاج في هذا الباب لا يستمع إلى النمام ويوعظ فإن لم ينزجر أغلظ عليه في الكلام لعله يتأدب فإن لم ينزجر يهدد كشفه بين الناس حتى يسقط وأن لا يعول على كلامه ولا يقبل واعلم أن من استروح إلى النمام فإن الله سبحانه وتعالى سيبتليه به إذا أعطيت أذنك له فاعلم أن الله سيبتليك به فيعطي أذن غيرك له فيك وقد لخص ذلك الحكيم بقوله مل عن النمام وهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل وهذا ملخص العباره المشهوره من نم لك نم عليك من نم لك نم عليك فاذا استروحت الى قبول كلامه فاعلم انه سيحدث مثل ما فعل لك عليك سيفعل والواجب علينا معشر الأحبة أن نقف في هذا الجانب موقف الصادق الصارم مع أمثال هؤلاء فيتخذ الحزن في هذا الباب فيقطع أسباب الشر وتبقى الألفة والمحبة والمودة بيننا معاشر المسلمين وبيننا طلبة العلم وبيننا معاشر أهل السنة وإذا أردت أن تقطع الطريق عليه خذ بيده قال تفضل نمشي أنا وأنت إلى فلان فهنا سيجبن لأنه إنما يقصد الإفساد وإبليس حريص على أن يضل الناس فيوسوس له بأنه خائف عليك ومحب لك ويغار عليك من الكلام فيك ولا يحب أن يطعن أحد فيك وأنه إنما فعل ذلك نصرة لك ونحو ذلك فلا يغرنك منه هذا كما غره إبليس والواجب عليك وعليا وعلينا جميعا أن نقطع الطريق على هذه القالة ولا نستروح لها ولا نعطي صاحبها المجال ليفسد بين المسلمين وأنا أقول هذا تذكيرا لنفسي ولإخواني ونحن بحاجة إليه في هذه الأزمان التي كثر القيل والقال فيها ومن القيل والقال ما تقدم الكلام عليه في وسائل التفاصيل الاجتماعيه التي قطعت الاواصر ولنعلم ان الانسان اذا كان همه الله والدار الاخره والسعي الى ذلك لا يهمه ما يقال فيه ولا ينظر اليه واما اذا كان المقصد من هذا نفسه والعلو على غيره فانه قد أهلك نفسه بهذا المقصد فلن يرتاح مهما حاول وجهده وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم معشر الاخوه جميعا للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يبلغني أحد عن أحد إيش شيئا لماذا لو سألنا نعم لأني لأني أحب أن أخرج يقول لأني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر يعني ما في نفسي على أحد فدل ذلك على أن هذه توقع البغض والكراهية في الصدور لمن نقل عنهم مثل هذا الكلام فهذا أمر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وزجر من يأتيه بذلك فنحن نكرهه أيضا لأنفسنا وعلينا أن نزجر من يفعل ذلك وبهذا نكون قد اقتدينا واعتسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كما قلت لكم تذكير وأنتم طلبة العلم ولله الحمد عندكم في هذا ما هو أكثر مني ولكن الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا والله من أعظم البشائر